أَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بصيرا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا الله مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي قَالَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوسف لِهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ فَلَمَّا دَقَنَ عَلَيْهِمْ سُفَاءَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ ذَهْقُوا مِصْرَ إن شاء فَعَادَ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا فَرَفَعَ عَبْدُ وَيْهِ عَنِ الْعَرْشِ وَقَرُّ لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ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 نبي الأخرجني من الإذن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وجاء بكم من البدو داع في انذغ الشيطان بيني ودلنا اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء ان لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفر ذَنِي مُسّمَ وَأَلشِقُِي بِ الصَّالِحينأَوَدقَنِيمُس لِمَ وَأَمشِقُِي بِ الصَّالِشين ذَلكَ مِن أَمدَ إِ مِنْ أَم ما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ينكرون وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ينفرون وما اكثر الناس ولو احرص بمؤمنين وما أثر الناس ولو حرفت